جَالُ اللَّاتِ الْهِيَجْ تَجَرُدَتْ وَلَا يَبِيعُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يخافون يوماً تنتقلغ فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ينزيدن من فضلي والله يرزق من يشاء بغير حساب وَالَّذِينَ كَثُرُوا أَعْمَالُهُمْ كَثَرًا بِإِعْتِيَاءِ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ حَتَّى, حتى تَ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَرَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ والله وساري الحساب امروكن ظلمتم في بحر الجدين او شاومن وجود <صحاب> ظلمات بعضها فوق بعض وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ وآتي والأرض والطير صاف فآتي كل قد علم صلاته وتسبيحه والله هو عليم بما يفعلون وللله يملك السماء وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُنَّ غَمَامًا قَيٌّ خُرُوجٌ مِنْ خِلَالِ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِ